شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله الحمد لله الذي هدى للحق وجعل الكعبة للمسلمين قبله أحمده سبحانه وأشكره على كل فضل وخير ونعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نقر بالوهيته وربوبيته بلا مريا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجه البيضاء خير نحله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين اختارهم الله ودبوا عن الدين وطهروه من كل فريه اما بعد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 واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل فابتهل الى ربه وتضرع في قبول العمل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتامل حال ابراهيم عليه السلام نبي يبني الكعبه ويدعو ربه متضرعا ان يتقبل الله منه فكل اعمالنا الصالحه تفتقر الى حضور قلب ودعاء خالص ان يتقبلها الله جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس الكعبه وجهه المسلمين في كل احوالهم ومختلف عباداتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام قبل البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا والشوق الى البقاع الطاهره حديث قلب كل مسلم والحنين يسوق النفوس الى البلد الامين لا يقضون منه وطرا ياتون ثم يرجعون الى أهليهم، ثم يعودون اليه قال الله تعالى فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم الكعبه مثابه للناس فمن ارتكب ذنبا او زلت به قدم طاف بالبيت وصلى مستقبلا القبلة او حج هذا البيت ليغفر ذنبه ويصحح مساره ويرجع من ذنوبه كيوم ولدت امه سال ابراهيم عليه السلام عندها الامن والامان ولا تطيب الحياه بلا امن ولا يستساغ الشراب بلا امان واذا شاع الخوف فسدت الدنيا وتنغص العيش وحل بالناس الهلع والذعر قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالكعبة ملتقى الاخاء ومنبع السلام قال الله تعالى اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم تتجلى وحده الامه في الطواف حول الكعبه وحده في القول والفعل والشعائر والمشاعر حيث تجتمع القلوب حول بيت الله العظيم تتقارب الاجساد مع اختلاف الاجناس وتعدد الالسن وتشوه تشكل الالوان ويتوجه الجميع الى قبلة واحده لتتالف كلمتهم وتظهر قلوبهم وتتوحد صفوفهم ويلتم شملهم مشهد يغرس في نفسك مفهوم الوحده والجسد الواحد وحقيقه الامه الواحده التي اصيبت بتذبذب الاراء وتباين المذاهب وشيوع التناحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولعل هذه الجموع المباركه التي تلتف حول الكعبه باجسادها تنبذ التفرق وترفض التنازع وتكره التخالف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه بعامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها او قال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فهذه الامه لا تزال في عصمه من غلبة عدوها عليها ما بقيت متحده مجتمعه حتى اذا صار باسها بينها يقتل بعضها بعضا سلط عليها عدو من غيرها فاستباح حرماتها والتاريخ يحكي ان الامه اذا تنكبت الصراط المستقيم فاهلك بعضها بعضا وظلم بعضها بعضا واصبح باسها بينها يقتل بعضها بعضا ضاعت هيبتها وتسلط عليها عدوها وانهدم بنيانها واصيبت بالذل والتقهقر وسوء المصير قال الله تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اخوه الاسلام الكعبه مركز الارض قال الله تعالى لتنذر ام القرى ومن حولها فكل من على وجه الارض حولها لتجعل الامه هذا المركز الثابت مطاف الحياه كلها تستلهم منه ثبات منهجها ورسوخ مبداها وصفاء منبعها ووضوح هدفها تستصحب هذه المعاني في كل يوم بل في كل صلاه وهي تستقبل بيت الله الحرام الكعبه قبلة المسلمين والمسلمون قبلتهم الكعبه وهذا يجعل للامه خصوصيه العزه وتميز الكرامه وعلو الهمه فهي امه تسود وتقود لها معتقدها ومبادئها ومنهجها والخلل حين تفقد هويتها وسمتها وسماتها فتعيش تابعه لا متبوعه ومقوده لا قائده الكعبه موطن بارك الله فيه قال تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ب بكه مبارك ومن بركته قول الله تعالى يجبا اليه ثمرات كل شيء ومن بركته دوام العباده وتضاعف العمل وكثره الخير ومغفره الذنوب قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وسمي هذا البيت بالعتيق لان الله سبحانه اعتقه من تسلط الجبابره والكفار ان يصل اليه إلى قيام الساعه وفي الكعبه الحجر الاسود الذي نزل من الجنه وهو حجر لا يضر ولا ينفع ويعلم الناس ان تقبيله واستلامه اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم القائل في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن اخر الزمان فيقول يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم قالت عائشه رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يقصف كيف يقصف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس فيهم قال يخصف باولهم واخرهم ثم يبعثون على انياتهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل ايام الدنيا ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله الا من عفر وجهه في التراب وقال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر فقالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد مركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وعن معهم بعفوك وكرمك ومنك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء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 اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفرج همومنا يا رب العالمين اللهم وفقنا امامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا نائبه لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم وفق جميع اولات امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وجنبه الشرور والآثام اللهم ردهم الى ديارهم سالمين غانمين مقبولين يا ارحم الراحمين اللهم اجعله حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا، انفسنا وان لم تغفل وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ